يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبين ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد بالله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فألت الأسخة إن شاء الله هل ايمان باليوم الاخر اخر قيام مسقط هذا اخر قيام مسقط ايمانك اهل السنه باليوم الاخر اهل السنه والجماعه والاكاله ايمان لله برج للقاء اخر قيام سكوة. اعتقادا جازما وتصديقا كاملا ان قضار برج بو... البرج ليخا قيام في يوم القيامة في يوم القيامة والإيمان بكل ما أكبر به الله كذلك الله سببتها بجواته قرآن الدجاني في كتاب الكريم قرآن الدجانيخ وأكبر به رسوله الكريم أولاً سببتها رب الله سببتها رب أولاً سببتها رب جواته إيمانه لله أهل السنة والجماعة أبلقوا قلقا مما يكون بعد الموت حب خلد سخلد سخدو بوكنم جوغيخه وحتى يدخل الاهل الجنه الجنه واهل النار النار هب اجا جنات اهل اجا متلوهين انغهخه جرحت اهل جرحت متلوهين هل تشهد و تبوجوكنني الله اسكي اوردسكي بترجات ايمان قليله لقد أكد الله سبحانه وتعالى الله سبح تكيدهم بتنوخ ذكر اليوم الاخر في كتابه العزيز في مواضع كثير الله سيد اخذ قران جاني رخصنغلا عمر بك ادا وربط ابي وربط الايمان بالله الله صاحب قيام اخر مسقط ايمان شخور خينابونغلا الله حتى ايمان شاكم حنش نلتت اخر قيام مسقط ايمان الله حتى ايمان هو مثل hep çinki Allah səhv xülqi nə ünugilə bu xünə ünugilə Allah Qurana cəni aulugo vəzinin yəminonun bima unzila ilayka vəzinin yəminonun hedina hedidsa iman hul aladama lila bima və ma unzila min qablikha pel dudat zedad iman hul tavrat ki incil و بالآخريرةهم يوقونهج خاخة ه الحالوجخقالل خا. سن والجمعاء أهل سُن والجمعاء بالققاة إما حلة بأن وقت قيام الساعة تعلمه عند اللههمس أشيخة الله السكر نج الله سك الحاللةحي العلمه الله السكجل سحول الله تم اج الحاللة لا يعلمه أحد إ الله الله تمأج الحاللة. قلاص اولو ان الله عنده علم الساعه حق تقول الله سقول خير العلم قيام اسقيا له لكني جتي له هب الله سنتي من ذلك بئثة النبي ص الله عليه وسلم هي سي سخ ااب علىمة س اوج لك وتي او اوجتكون اوج ولهلك عدمد فيقص اوج ونا وختم النبوة والرسالة به وماوتوه هي اخ س اوجوك اننجخ س اوجهب لك رسالة جي بوس هووج اننجخ اوج خج حبج علىلامة واتباع سنن الامم المادية من اليهود والنصارى قبت ترى الامه نغوض جهود ازوغي نصرى أزو و خريستانو 13 نخريك ونخ كوجيله وخروج دجالي دجال دجل و خنغخس و وضع المكذوب على الرسول الله صلى الله عليه وسلم اورقس اورقس حديث هريس حديث العنصي جا قوا جاني ربع نديثقه اوراق الحديث اسكم هي عمل حوار ومو غير مسعدما كل احاديثه يجيو تهن هي ريس حديثه اولو هيسي هاجي عند هيسي حديثه انت هبجي هذا السوق او الطرق هذا حديث قد يشك في تصحيحه مثلا انما مثلا بلانشات بتشلايت اوت وكلاضن قول ابو حديث ilmu hadith jubu kinani ki hadith alati raqnu go kutakha da khalgi harun jaqabits yani ras katchi ku una bitun bitun heba adige dahni ki chi asu bit ebni hang ba'rabatani hechi asu hadith bosularu hechi asat ukut qol haditha peyeda watul batani hechi asu qubu hananigi hislu haditha qawl holaru Hey men çiluga alim zətsə kutaka da kinna goba tabaq ki yəhun dastavir <gülüyor> mini dastavirni vurunarı gobu stab kinna ni gəşə jo hənənəki haduru onu go. Cətin ki əməli sə adamsa hərəsə hadisə unt izəlu hadisə hadisə da jo bihaun istimad gəhun qudinə وكثرة الكذب هريس بتي امير هريس بتي وعدم التثبت في نقل الاخبار مثل تص خبر بوسن بچن مت واجن هريس جبيد الي ص حق اكو تتب تاركوتا خبر بوسن بچن بچن غوت اخ ورفع العلم علم برخيخه والتماس العلم عند الاصاغر سن عدمه الطلب هيقوده وظهور الجهل جاهل ظاهل روبا امري سعاده من جاهله وظاهله يقول الفساد فسد وذهاب الصالحين كالعدم ان مثل اسقوصا وكثرة القتل قوى قيعمل هي, هي على قيامس بتش على ما تسوغ الموت من شده البلاء خلد خلد تو اتباش بنو گوتاک کباله حت سکتی گوتاکتا خله خلطر خوتی خونی گوک ار انیدون ان ام کولتا قادمات <تصفيق> کولل هرناخه ولجبت ات الاهل القبور هزد الرجل ان يكون مكانا مكانا الميد من شدة البلاء تو انسان استراقت کدیخه هاو خار چی اسولق <تصفيق> انیدونن او وبجوس اتباش بنو بالا سکتاکن لكن خبغي وقياماسكو الموت فجاءتا خولل ثيكين انا نكتدج هاجكو صديزاتنا باتو نخول لئي والموت في الزلازل والامراض هذه جمله اللي سني قلتون عدم الخي عدم انتون خي ثيكين ان هبج ثيكين كي هلدنا وقله العدد الرجال عدم بكين الدهث وكسره وكثره وكثره النساء رتشي ميخي بكين الدهث رتشيكي وظهور هن كاسيات عاريات هلجي خارجه قوجن تبيك ولو رتشي ادل الجلد ارتهد حجم خدله لدينع رتشي وتفش وتفشي في الطرقات zina qubit i nokhatasedi nokhvalya qatas hakat sebe zina qubit i wa duhuru al awan al zulmat min al shurta alladyna yajlidun al nas hal zulm mu'assir komekabi pamoshnikano ozukomekabiqa hal shurt al awgo politsiya ani rakhidit adamada ta'ala wa naribo وظهور المعازف موسيقى جيجي موسيقى انسترومنتال حب في الخمر يقول جو بچين والزنا زنات بتي والربا رباغي والحريد الشوك. شوكو غوب. غوب شوك شوكو ونحرم الله لتي الحرم هو غوب غوبليت انشوكريت واستحلالها حب حللت طلبها بيخا وظهور الخسف والمسف والقذف حب اونيجيني تيكنو ونري اونيج العذره تتطور علمه هارول المت و رودا جوجي هارول <سؤال> تبعي <تصفيق> علمه تورون كي درك اله <سؤال> دين جان جناكي والقذف يبجي يقولا بصر ومؤمن تشجعدن بهتان تي كده بصر د هوس امانه انك تشجؤ امنت كي هم بتونا دين شوت سينكم بتونو اوس تشو امانه كي وإسناد الأمر إلى غير أهله نتتسو ايش أهلو جورشي اسقطت زتتسو تشو نقولوا أهلو وأهلو جو جورشي اسقطوا ايش هايدي وأهلوات تشي دوئ أنتون أهلو, أحلو أحلو أهلو على خيارهم درع عن عدم الخعدعس عدم قطعد عن الدين خلق قطعد هاي ودس غلط خدر وتطاول في البنيان رقزل بها جنق اتسلكن قحا قحا رقزل الناس في زخرفه المساجد خوستت صهيد قوحه تروحن دي خو ديخه التي مشكيت بنا تيص مشكيت بنيت ايكون تصاد هو جالت خو ديله هي بقيام الصلاه علامه فسوقا حتى حتى تعبد الاوثان ويظهر الشرك في الامه ابعدمت قنجه لخطي هيذه زاهدهم هي هيزجيلخه شرك زاهد هيزجيله امه تجني و السلام على مؤادف فقط حال تشي سيغور سلام كنتي هن تشباتهم امير ستا اونر سلام كنتي هي بكلو انو هي علامه تسغو وكثره التجاره بزنس تيكي بيجي بيخيسي نقلت زمان خانتجو زمانا جن بي كلوجو سبعه دسته امير جو ه التجاره جو ه حد وتقارب الاسواق و بزارا اگر 300 دولار جا ان كتزا نيت مخچك ان كلو ارتن خيب بزار اجا بزار ايميرهم المال الكثير في ايدي الناس مع عدم الشكر عدم زق امير عرت بو احمر عرت اميثيخه هيز هيز كدو عرت اميثيلا هي شكركي حوالي هي الله سي اجدك بو عرتي شكرها بيج عرت اميلو زقدو بجد عدم ويرون الله سي شبنك زكات قدارو شكر حوال شبنك هيج كون امير عتصو ادينا اميثيخه عدم زقدو وكثرة وكسر شهاده الزور الهريسيه نريها بي جاك انكته شراده تشوا تشلماكه هريسيه نريها بي واج انغوت ام بيتن بعدي قالو الحق حقو المرخي باخشي واج واج اونرو حقو كلشي واج اونرو نريها زيد واج ام... واج اون بات اون جديد قلتلجوكي هريسي نريكي الفحش қара қашин жоһанлиқа ва тахассум даъбади ва табағу тусақатсин ба кингижоги ва ташаҳҳун ҳебэ тусақат даъбади и рудина бу инугила ва عقل شي قطي داول وراجس الحديث شو تشوفو غننديله مثلا اجنديت ساعه عقل شي قطين في محتولارين اول هل تينكيت كذا ايش حق بس كنت طلب عقل في هذه عقلت زياده هيسكو زغون معاملات توايس كلها هبوخه لتتبيصن هاي اسن علاماته هيت توج حديث اصلا رجعنا سو چنگو اميرا لوگه كانت تتصدد جو بيت منتخه ايلو هنچني ثلاث بيتينات احي علامه تظهره وهذه هي التي تدل <سؤال> على قرب قيام الساعه <سؤال> حبق الخجيد تتوليت الهوله <سؤال> قيام اسقيه على غير يدي فاذا ظهرت كانت ساعه على اثرها هب احي علامه تظاهرهم خدخه هب هله خد فرسلك فقد اتخذوا خيك وخيك ولاجوا وعصين على ما ترى ابي روق انه تشه على ما تصونك زاهي خلاني ليب تصاد خدو زايكم باجونا ليب يؤمن بها كما جاءت عن نبي صلى الله عليه وسلم اهل السنه والجماعه اول قاطه ايمان فلتق اورك اسنتك قود عدي باج على عدي فائتك ظهور الهندس كبوخه ظهور المهدي وهو محمد ابن عبد الله هو جيل عبد الاهل واسمه محمد من أهل البيت نبي صلى الله عليه وسلم اورغس اورغس تخمشو تشيغو ويخرج من قبل المشرق مشرقا ده سمق نغيلو يملكو سبع السنين ان تكون سنه هيستا وسمو قدسو هي خفيت اسو مروكوت صدغت بنيلا يملا الارض وعدلا هسه هي زمانه تهيض ادراك ان ابو اينو كان الدنيا اكو انو العدل وبي كل ها الدنيا تاهي وزمانه ها بعد ما ملئت الظلم هب زوم واسو عدم تقوم زوم وهذا فسدت عدم انو زمانه ها هب هيسو اي وقر زمانه ان اكو ناس كتك دشت برو اينو بصوره وما تلهي نعمه تجلى في عهده يسوق زمانه نعمه لا تنعمها وقت قد قد نعمه تجلى الله سبحانه في زمانه يزيل تخرج الارض نبات نباتها وهن جنات قد صدق رج تزوق كن السماء زوبا زوبا حسن صدق تجلى المال بغير عدد حسابه اعراتك تلزوغي لك كناني هل دينا نعمات هدخون الله هسا هب ماتيه زمانه هلا دينا فكه جيت هايزو قاعده ماهو المسيح الدجال مسيح الدجال دجاو لقنخاه ونزول المسيح عيسى ابن ماريام عيسى رشد انجي هكي عالمات هسوغو عند عند المناره البيضاء شرقي دمشق الشامله هبو دمشق ددمسك دوك يصل مشكيتو جو جمع الامويين از بو دوو كي جو منبر هدي خبر خلا عليم ز تقولو هني هني رشت نجيل عيسىين اوكا وينزل حاكما عيسى رشت نجيل خا حاكما محمد اورغس الشريعه ده غدا حكمه ويسعو ار زمانه وارجرخ ان محمد الشريعه ده حكم قوته حقوق عاملا بها لذا امن حول وقتن واعده عماضيها بالوسط وانه يقتل الدجال هي عيسى ورجس عليه قادوجله دجال ويحكم في الارض بالاسلام استمت حكم قوته الاسلام متكم ويكون نزوله يسرت ان جبونك على طائفه المنصوره التي يسعى تقاتل Emmanuel الحقيقي يقول ذلك بأن هذه الاسخ welche الحق سأعى اتلت qq kauknot ويحصلت الى عسام عليه السلام ويجب ان يكون مجتمعا لغاية تعانية الى اجمعتها jegoil Taifatu süها ومنصورة القكق إجابه وذلك تحراق mel ينزل وقت الإقامة الصلاة يصل خلف امير تلك الطائفة وهو ككل عج شرمت كباز جمال شرمت رشد إنو قيله وهو نقيت لنقيت لنقيت هذا الطائفة وهو نقي. الأمير نقيت وهو نقباز عساء ورقس وخروج يأجوج ومأجوج أجوج مأجوج أول جوخاء هل وخسوفات ثلاثه هب موتكو بوخهب سر بوغینوха ما شقدا سانگی مغرب ادسانگی وخسف البجزيره العرب جزيره العرب سانگی اولوخاني وخروج من مغربها ما شهاني سان بعد كي زو بعد مغربت بعد Esto alamat ki u inigo he zamanatile hema Maghribatasan batrak kizu mata hesordo khalakizugila hesordo khalakama adamada tajudad girat khunka khagiran la khunid ade la khun tajudilla hesordo he bitu alamat asub go hema adamat bitshu bargun He ki ata gobu baqa qaducin ki baq ba kuli la hani sa magribadasanqa baq qutchi shu bu arab in go vasan ba kuli mak he bugo heb heldes qado hor ta bugi qawtullar helda shu za anite tsaura amal ما تيزا ان قوس نحو حسبي ذر هن غصه و قد برتش نوخر اتاك توчна ركاور وخروج دب دبت الارض قبو حيوان بطين وتكليمها للناس هب عدمت اهزجي ويلا حيوان قدي حيوان بطيخه He bu khat sahih alamat asda Nietzsche imantiscoli. Shaguro Nietzsche ahqiyamus qat imal hadas bukha. In Nietzsche leni khsara awara gas li khsara quranat alasi li khsara jawrbu bilani ket shara hec bu imantiscoli. Nietzsche sonigat imal hec unani nitay Allah يؤمنون بكل ما يكون من أمور الغيب بعد الموت هذا هو إيمان حليل أهل السنة والجماعة بالقوقاة كنانيجي خيلاقس خدوب إنوغي نتلايد بيتونوغ جلد إيمان حليل مما أكبر به الله ورسوله او الله سكي أورغس بيتار من سكرات الموت خيلاقس كي خا وحضور الملائكة, الملائكة الموت له رب ملائكه الحضور جزءا من خشيه الله وادب بكيذا والفرح المؤمن بلقاء ربه مبين في وخذ لله استندي جايز و جايز من خه وحضور الشيطان شيطان عند الموت خول خول خول طسكو شيطان بجن و عدم قبول الايمان الكافي عند الموت خول خص قيمته كفرتيه سو ايمانله قبلا اولاد وسطب قولا عليله وسؤال الملكين وان شهداء احياء عند ربهم يظنون هل ملكز السؤال تي الايمان هيسكو كانتسا وان الشهداء هل على النقطه شهيد وَيُرِيدُ ذَٰلِكَ أَن يُرِيَهُمُ الْأَرْضَ كُلَّهَا أَلاَ تَسْقُطَ هَلْ تَجْرُو إِنَّتِي نَثِتَ إِيمَانَ تَسْقُطُ أَلاَ تَسْقُطُ دَلَّهَ شَيْءٌ جَدِيدٌ أَسْقُطُ خَغْرُو غِلَ جَزَّ شَهِيدَ رَأَدَمَ أَلاَ سَمُقْتَرَبُهُ هَلْ جِنْدِكَ أَكُؤُ خَغْرُو غِلَ هَلْ دَادِ نَثِتَ إِيمَانَ تَسْقُطُ خَا وَيُؤْمِنُونَ بي ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم تنجي الله سهل خبت وسلك تنجي حولا شاب حول في الدفقه ذا حسابي اولئك هدينغو مثل ا ا ايمانليس كلجلو ذا سروغو زرمه ويكي تو زرمه هوز خر توتسا هوزوجيله هبو انيگه Həldəs kaduki al-zurman rabb hurmata kinanig adam al-nizam gi jo gi xitunu kinan hawaqtul ilkinani adam qolila ta'libu inu go hel adam qara ويكلّم الله عباده يوم القيامة الله اتحدث الى جنديرغ بغزادريد خي قيامس قوله ليس بينه وبينهم ترجمان 11 كي 11 هورتوغي روك نيچيلا فيرو الله انا يعتكم الله رسكا غادي زغيلا ويدعي الناس باسماءه واسماء ابائهم هيزت سرد كي هيزت ايبل استرد كي احزجيل خا نكتب اوشر بمتر ماسبطلا ابيسمه تذكينا الذي له كفتا كي قصد غب طريقه بوك الكفتا او كي طلب و بوغا توزن به اعمال العباد لاخذ للعمل البرصني يتاجهر ان تلاقي خسره بو حتقي ماشكو ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين وهي صحائف الاعمال نكتبه لتقرير الطريق الى كشفه الروبوت انشر قغيخا وداج تنسخ تنجي هو ف كتابه بيمينه تنجي اكبس للقران كتابه بشماله فعلقت اسنج كل بوسليقه او من وراء وراء ظهري مزن قسنج بوسليله منصوب على المتن جهنم هب جرحت الضبط حسن بوغيل فيتو يتجاوزه الابرار ويزلوا عنه الفجار هني سن هبرقد تحول له بتعب با خني الحقيق او جل جدي الخلق العمله عدم مسخه هبا خن قوري لجد قدر او جدي خسره اعمال درو عدم استهبا خني والنار مخلوقتان الزنج جحك بي جراجو موجودتان هلغي هسعتي روجيلا موجودتان الان هسعتي لا, لا تفتئان ابدا كيدان نيجيب خوذي تشيلا كيدان نيجيترو وقد خلقهم الله تعالى قبل الخلق كينانيج ريجيا دسب بيجرا بوجيلوب والجنه الزام بوجيلا دار المؤمنين مؤمن ذا مؤمن موحدين الله سبحانه وتعالى روجيلا والمتقين الله سبحانه وتعالى روجيلا الجان ونار وجححتي وقل خ دار الكافرين كفروا بزروق من المشركين مشرك بزروق ولي يهود من المشركين ولي يهود يهود غيقه والمنافقين منافق بزروق وقل هي الملحد الله اتهست استروخ يدين شعو وغلا والوثنيين جدت ساقن شازي و ومن عدم الذنب وقلة ويؤمنون بان امه محمد مثل ايمان حلله حق لهم محمد الامه صلى الله عليه وسلم اول الامم المحاسبه يوم القيامة اتسي حساب ايذق امه محمد الامه قليله الأمم للامه في الدخول الجنة اتسي الجنه شو هي نجيه امه قليله وهم نسب هيبوغيله باشتا اجاناش رو اينوگه باشتا محمد النبي محمد امه باشتا اجان باشتا رو اينوخه يك امته حساب حساب حقونت ازرغ ويؤمنون بعدم الخلود الموحدين في النار نتعلم في هذه المرأة الله تسوى كيف يقولون أنه يجرح يخطونهم ويقولون أنه يجرح يجرح يجرح يجرح يجرح يجرح وهم الذين دخلوا النار لمعاسي ارتكبوها غير إشراك بالله تعالى هذا يقولون جوجحت اونل جنديتس قهرو محسيه مناهج در فهم اجم او جوجحت اونل چاهاي مناهج هاك يا رغو اهل السنه والجماعه ايمان الله هيك عزيز لجدك احمد انه عدم جو جو حق دي ووزو لهورا كزن جهابون هل اجانا خا خالدون في النار حقو المشركين جدت شكل هبول عدمها هم هب لا يخرجون منها ابدا هل ذاك ني وقت وكن والعياذ بالله هب هب شرك الاول جوتي ديناتك كتاكسيروس شايقو نجو الشرك برو شيقو كينه نجو تاب استمجان كتبي شكم ودي مناه وشرك بالشكم ودي ويؤمنون بان الحوض نبينا حوزن او الجديد اورج سوقا صلى الله عليه وسلم ماءها اشد بيادا من اللبن هي لو سينغي روبو لينغي انغيخه خخ لاخدسكي قحا اورج حوزت لو واحلى من العسل هو تسودسكي هوينا وريحه من المسك مسكادسكي وآنياته عدد النجوم السماء هذا سابزادس كتسيك ارا ساسود ايرو انو كلاب وطوله شهر وإخلو خلاليقه موطسخ وادون منزله وخلاليقه وعرده شهر هبو عادقلقي إخلو موطسخ منزله وعادقلو إخلو, منزل إخلو منزل من شرب منه شيء تشيغون هين جنسه هي قف لا يذم لا يذم ابدا كيدني جهتش قتورينه هي اسرائيل كن هي قالوا تشيدني قتشولا ويحرم ذلك على من ابتدع في الدين هب هب حرمه لله هي نسيب قج هين جنان تريقه او انا كسود دين الجديده تبدعها وعدم زيد هاتج اوراق وسحدي سگو حودي جندل حوزي اول اوراق مصيره الشهر حب متسخون منزله رغلا من قلبن لا اوراق خدس كي قحبغل من المسك مسك دسكي متحوجي و و كيزانه وكيزن هو قص سودخه كنجوم السما حب من شرب منها شو تشسغن هي نسقره فلا يدمع ابدا اكيد انك تشق وتقطولين او رجسالوا ساس اني حق نقول لها على الحوض جوت سبيك اذا انتو ابي جايين الله رسايتشي من مر عليا شو تشغني جدي صدق برخد ديسبتوخه شرب هقار اخ و ومن شرب لم يظمأ ابدا شي شي لا يرد لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني هل نقت زوجي لخجندي دسا تو قوم جديد قلت له هل جديد هل هللقه اذا زوجي قال ثم يحال بيني وبينه هي هانت والله اذا تكون تنجي اورا جس مني اورا جس اقول هيدو جل جديدا جديد نق هي من اوقات لا تدري ما احدث بعدك همت بويدت اولبو دود حللله دود دست خدوش حبور بجوم فا اقول جديد اول السحقا نسحقا هبو لمن غير بعد جديد دست خدوه بخيس زورو تشك اورا اورگ سے بس امتہ اورگ سنوک کلگ اورس نقطہ رگن او جدیث عدم لهار هل او لاچینی مثر ہے مشکور عدم منو اور قلا ر لاچینی حوز ملئزق نخ قليله یہ مثر اور بس اور مثر شالين نق جديث جديث هل عدم جديث رگن امتا ام ملئز هل جديت قليله هي دودس خطو هي هما ساورجس اولوديك هيلاديك اكلينخه يجين جاس خدو هب خيس زوريب امان خيس كل جرا سدين الفرصه وشفاعته والمقام محمود للنبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هب قيامس كوخه وشفاعته لاهل الموقف للفصل القضاء على ستر بيدنته ونيلا قيامس فحكم شانل حقان صدر ال11000 و اثرك توتشنا شعل حقان صدرك بتله هيس هون اسقه است صب عبد الله بن نانيغي خلق ريجي هماتينغي هبه اده توتشيس شفعت اورقس هوبو هيبو الخ لاهل الجنه ارجنه الاهلوه ان يدخل الجنه ارجنه سوهنيت فجدل ارجنه ان اهلوه هذية شفاعته للجنة الثوهن ويكون رسول صلى الله عليه وسلم اول الداخل فيها تسويس الجنة الثوهن كيف هو أورج صلى الله عليه وسلم وشفاعته أورجس شفاعته لعمه أبي طالب أورجس إنس واتسسيها بيزوك أن يخفف عنه من العذاب أو غسية جوجوحة بو إنو عذاب داها يزوك أورجس شفاعته بها جي أو سو إنس او ججاحا تبو إلوغي عذابات لقات ده هون وصيب هاني ثوراك إيجو تهابات عدنا خاضيز وصيب هب عذاب ده هوني لأبو تألوبي وهذه الشفاعة ثلاثة خاصة للنبي بالنبي هب كيلا هب تهابكو شفاعتوه الأوارقة صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره هب تو أوارقة تومبات إتشاسي هجب وشفاعتوه هو أوارقة صلى الله عليه وسلم لرفع درجاته بعد أمته ودرجه اخد بورخيزي اولا حكومه تخدرجه اخد بورخيزي هيكي شفعه اولا ورغسه لمن يدخلون الجنه اجنثوها الاخى الى درجات العليا وجني اجنثو درجه اخد بورخيزي هيكي شفعه هدين هي شفعه كجيل ورغسه وشفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفه من امته يدخلون الجنه بغير حساب حساب هيكي اجنثو هيزي هبكي سو ورغسه شفعه كجيل وشفاء صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تسروت حسناتهم وسيئاتهم. كشتجج بشر ففي أقم آخري آخرين قد أمرا بهم إلى النار أن لا يدخلوها. اقوم خ جل جروح حت ان روك رب هل اجروح آل حت ان تشكو روك ان هذي شفاعه هذي اورغس شفاعه شول يزيج هب شفاعه الجني عكته حوله ملائكه زابطكي اورغ زابطكي شهدا اتكي هذا خطوكين اورغس شفاعه طول امرته ثم يخرج الله الله, الله تبارك وتعالى من النار ججحل تسقى اقواما قاموا بغير شفاعه اواركه شفاعت كي هيك بل بالفضل ورحمه الله ورحمته ووسع دم الرقل الاول الله سقط اليه مثل ذره كي كان دهني ديك ان منو الله سراتهم قد كي تصون ججحل تسقط الى جنين جيت الشرك هيدي عدم شكل اور عدم بعديتكو ججحل يقول اين جديدا جانك دهنكي ايمان شجابوچي الله اسكيت اوا رز شفاعه وارمته الله سرهمته خطكي چون ججو حلوسه اجنه ورچني فاما الكفار كفر ذبين اونني فلا شفاعه لهم هيذي شفاعه اچيله لقوله تعالى الله اسكي اولغو فما تنفعهم شفاعه الشافي هيذي منفعه يغول شفاعة الشغالي لكفوزة الشجاج إله لأنني توقع شفاعة هذه الحالة وعمل المؤمن المؤمن شاس عمال يوم القيامة يشفع له أيضاً هدينكو إسية شفاعة له لهم المؤمن هو عمال كيف عمل؟ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة اورگس اولگو كورق قالخ كيله صلارق قرانل كي هيك ياركو شفاعت هولله قيام اسكو تلاغس نيت شاورگس شفاعت كي وخا نيتت هولله ليك العمالت كي قرانل كي قال كورق كورق قالخ كي هيك نيت شفاعت هولله وللموت يؤتا يوم القيامه اسكوخا فيذبحوا كما اخبر النبي هبگ قليل هب قول أبارك سنجد الحديث عن هذه الأدوة إذا صار أهل الجنة إلى, جن... إلى الجنة الجنة أهلا الجنة تهنون خادوا وصار اهل النار إلى النار الججاح تهنون خادوا أتي بالموت باجه للمؤكس حتى يجعل بين الجنة والنار هذه الأدوة التي تهنون الجنة ثم يذبحوا ثغييب قليلا قيلوا يا زمانك كينان يجوا خيل قلت له ثم ينادي منادي ثغي احر تشصر احلخ يا اهل الجنه ليه اجنه اهل اله لا موته خيل تشطوكا ويا اهل المال ليه جحت اهل ويلة. لا موته هجي له خيل حيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم اجنحت عضو الروح الخي فيكون له وجود جديد رب الروح لهذا اجنحت يكون روح خنروق ارغان وتتزدد فيكون الروح ويزداد اهل النار فيكون حزنا الى الحزنهم رب جحت عضو الاضمح فيكون له وجود رب الاضمحيات ادي يبغدينا سواص عقيد تمام نكري الله الساعه نتي هيجي هب اوراق <تصفيق> الشفعه الشري ابو الحسن الحمد لله رب العالمين